رب العالمين والصلاة والسلام والأسوات المرسلين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين الروض المربع قصر في قصر المسافر المسافري الصلاتات يعرفي هيسا كده المسافري ها مضاف إليه المسافر فاعل اه في قصر المسافر الصلاه هتقول المسافر فاعل في المعنى فاعل في المعنى مضاف اليه والمضاف اليه مجرور بايه هشام مضاف اليه مجرور بايه مجرور بالمضاف قطع مخك معايا وركز عايزكم بقى تخشوا في الايه في النحو شويه عشان تفهموا القران والسنه ما تبقوش قاعدين في في التراويح وانتم في الباي باي كده في قصر المسافر المسافر فاعل في المعنى والصلاه مفعول في الايه في المعنى في اللفظ كمان قول بي ها اه ماكيش ما اعرفش اقول مسافر ده مبتدا مؤخر لا وسنده قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح من الصلاه من سافر سفرا مباحا غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة فرجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تفرج يعني؟ ها؟ سياحة <تفرج> تفريج يعني عن النفس <تصفيق> والفرجة بالضمعات في تفسير وفي المجمل الفرجة التقضي عن الهم قال في الفرواء أطلق أصحبون عباحة السفر للتجارة ولعل المراد غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره <تصفيق> ده ما يقصرش الصلاة لأنه حاجة أبيحة بيعملها رح يستكثر من الدنيا مسيدنا علي وسافر في الاسفاري ده مش سيدنا علي اظن سيدنا علي بيقول كده وتفرج كرب واكتساب معاشه وعلم واداب وصحبته ماجد طيب اكتساب معاش اكتساب بيقول اكتساب المعيشه جائز انما ما بيقول التجاره اهو أصحبون عباحة السفر للتجارة والعل المراد غير مكاثر في الدنيا يعني خذ حاجته وبيتكثر بقى عايز يتناعم بقى ويجيب حاجات كتيرة يتناعم بيها ما لهاش ضرورة ولا حاجة إنما ما أتى بما له ضرورة أو له حاجة فده أكيد يعني حلال ده مفيش كلام على المراد غير مكاسب في الدنيا وأنه يكره وقال ابن حزم اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل يعني من حلال إنما لو من حرام ده طبعا ما فيش كلامنا ده مع فهوم ده ماله بقى الاتساع ده إذا أدى جميع حقوق الله قبله واللي قبله يمكن مباح ثم اختلفوا فمن كاره وغير كاره طبعا كلمة مباحنة تجاوز إنه منقول جائز واتفق إنه مباح يعني لمن يعبر بأنه مباح مع الكراه أما من يعني يستعمل الألفاز على الضبط الاصطلاحي فلا يجتمع كونه مباحا ومكروها إما مباحاً وما مكروه على فنقول بل هو جائز اتفقوا على كونه جائزاً واختلف وهو مكروه أم لا وقال النووي من سافر لأي قصد من مقاصد ديناً أو دنيا ترخص بلا خلاف ولغير قصد إلا الترخص طب واحد خارج مش عاوز حاجه عاوز يترخص بس يعني واحد تعبان في رمضان من الصيام فقال سافر علشان ايه افطر او مش عاوز يصلي كتير فقال سافر علشان ايه اقصد امم مش غير الا يا واللي قصده الا الترخص ترخص هو يعني رايه ده ما قالش بالاخلاف ده رايه وفاق النبي حنيفه واحد قولي الشافعي يعني في اختلاف في اختلاف كان يسافر في بلاد الكفار اه كان معنى مقبول يعني لا يكون حراما ماشي ان ما يحصل علمه او دواء او علاج او نحو هذا ايه ده القصر اختلفوا ان عزيمه ولا رخصه انما هو رخصه في المعنى ده اكيد المعنى الرخصه التسهيل يعني التسهيل عن الناس من أجل التخفيف عنهم فيما فيه مشق إنما اللي قاله عزيمة على اعتبار إن الصلاة شرعت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر فبقيت في السفر على أصلها فقالوا يبهي العزيمة ده ده معنى اصطلاحي إنما المعنى اللي هو الشرع المتعرف عليه إن الرخصة ما فيه تيسير وتخفيف في بعض الأحوال على خلاف الأصل على خلاف الأصل هنا يحمل على خلاف الحال العام الدائم أو الغالب الأصل هنا يحمل على الحال الغالب مش الأصل يعني اللي شرع أولا فيمت فهو رخص وكل ده مسألة استراحية يعني لو اللي انت في بالك أحكام معينة بني على هذا مسحه الكفين ماله يعني في خلاف ان هي عذيمه ولا رخصه يعني برده من جهه الايه التعبير الاصطلاحي على كل حال هم قالوا الترخص ولو سفر محرم انا في الاخر الى هذا القول يعني انا مش هنقول هنقول من الايلوله مش من القوة ها شيد فهين ربتك القوة ولو نزه وفرجها وديه تعتبر حاجة ترخز سواء بلد مصرح ولو نزه وفرجة ترخز بلد في السفر بلد الكفار ولا تعتبر بلد المسلمين مفادوا كفار ها النزه يعني في بلد الكفار لا يعني لو قلنا هو حرام لو قلنا هو حرام يبقى هنا ندخل في الإشكال أو في الخلاف هل يترخص في السفر المحرم ولا لا لأن السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا بأغراض معينة فهل هذه النزهة مؤمنة ولا غير مؤمنة هل الكفار هيخلطهم وليس هيخلطهم هل يجتمل تجتمل النزهة على دعوة على زيارة للناس هناك على مصالح شرعية انما لو نزها محضه كده وهيخلط الكفار متيائل يعني يمنع هذا والله اعلم ما مجرد النزهه بس ديت غالبا لانه يعني في فتن وفي مشاكل وفي مخاطر زائد ان في تقويه لاقتصادهم ويعني في مشاكل كثيره الحقيقه نعم يخلوته ميزه بزيهم. زيهم زي يوم زي يوم زي يعني هو ده خليلوا خليلوا يعني صاحبه صديقه ولا عايش معاه نعم ايه ايه يعني يعني كده اه تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف لان هنا التعويل على المصالح المقصوده ويلي يوديه بس هنا مش احسن من هنا. <تصفيق> <تصفيق> يعني <دي> مجعب بقومة <تصفيق> <حديث. في> <تصفيق> الاسلام احسن من طب ليه غرض شرعي يعني مش مجرد مش منوزها المجردة يعني ليه غرض شرعي في السفر فتع <تصفيق> ركب في امريكا بس في الفصل خلاك منو الاسلام يعني احسن منه يروح بس هدي جوز يروح يتفسحه ولا بان فسحه في امريكا ولاية بس اسمها البفر مفاش اي حاجة غير بفل يعني جموس كده ولا ايه بافلو يعني طور جاموس طور ايه ايه يا شاب انت اللي بتقولي ولا مين بافلو جاموس يا محمد <تصفيق> <تصفيق> انا مش اصدحك <تحكو> <تصفيق> لأ البقر طبعا كاو مش كده ولا ايه والطور ليه اسم خاص ايه أوكس. أوكس. اوكس فوكس تعالى بباك اوه اوكس ايه يا حمادي رايك ايه في المسألة اللغوية دي <تصفيق> لا لا ما تروحش عند الجموس عند السجاد دوس. لا طبعا المسألة فيها يعني عاوزة احتياطات كتيرة ونظر كتير وها والمطار ومن المطار وممكن يقبضوا عليك يقولك دام ارهابي مش كانوا بيعملوا حاجات من دي كتيره وقصص بتتردد كتيره وقبضوا عليه وما عملش حاجه قعدوا يفتشوا فيه ويعملوا فيه ويبهدلوا فيه ويسجنوه عملوه وما حدش عمل حاجة شوفوا شوفوا سنه حضرتك ما هو السياحه معناها الايه التنزه يعني النزهة والفرجة والفرجة طيب فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق يبقى هنا سمى الجائزة المباحة وقال المباح واجب وايه واجب ومندوب ومباح مطلق اصطلاح مجرس حاجة وحور مشح. إنما الأفضل والله أعلم نقول الجائز واجب ومندوب وإيه؟ ومباح ولكن هيجي عندنا إشكاله وعايز يخرج منه إن يدخل فيه المكروه كمان جائز مع الكراه وهو الحقيقة لم يفر منه ولذلك قال وراء إيه؟ اتفقوا على إباحته واختلفوا من كاره وغير كاره. فهو بيستعمل كلمة المباح من جائز. اه. فالمكروه ما هوش مباح. عندنا. على كل حال احنا فهمنا من المسألة استلاحية واحنا عارفين الفروق بين الاشياء. المباح المطلق اللي هو المباح في استلاحنا احنا بقى. اللي هو ليس بواجب ولا ولا مكروه شوف نملة مين بيقول أي غير المقيد بالواجب والمستحب ولونزه وفرجه وكرهه وشيخ الإسلام وغيره يبلغ أربعة برد طيب هنا شوف نمرة واحد في الصفحة 77 بيقولوا أجمعوا على جوازيه في سفر الطاعة سفر الطاعة ده جائز مفيش كلام اجمع وأما السفر المحرم وكان حقه بقى ذكر كمان الايه ها المباح والمباح لهو سفر طاعة ولا هو وكمان المكروه سفر الطاعة يشمل الواجب والمندوب ويفضل المباح والمكروه وأما السفر المحرم فمذهبه مالك المشفعي وأحمد لا يقصر وعن أحمد يقصره في سائر جنس الأسفار وهو مذهب أبي حنيفة وطواقف من السلف والخلف قال الموفق الحجات مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن يعاقد الإجماع على خلافه الحجة عنده هو رأى الأدلة تدل على خلاف المذهب المذهب هنا معناها المعتمد يعني عند الأكثرين في المذهب إنما في رواية تانية للإمام لم يعتمدها أكثر للحنبلة إنه يقصف في سفر المعصية ورأى إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه لأنه إذا عقد الإجماع لا نظر إلى الحجج أنا إذن فيش نظر في حجج بقى خلاص ما الإجماع من المعاقد إذن لا سبيل إلى إبطاله بشيء انتحقق طبعا متأكد يعني وهذا يشوف اعتبر الموفق للاجماع ازاي يعني اعتبر قوي وصارم الناس اللي بتشوش على مذهب الامام احمد يتقول انت خريف خدش بالاجماع وهقصه وقال شيخ الاسلام الحجاته مع من جعل القصر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر وهذا القول هو الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر ولو كان مما يختص بنوع لكان بيانه من الواجبات ولو بينا لنقلته الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا ولم يذكر يذكر تقييده في شيء من كتاب والسنة بنوع دون نوع فكيف يجوز أن يكون معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ولا رسوله ذلك بل يكون بيان الله ورسوله متناولا سفر الطاعة وسفر المعصية لحد هنا يعني الأمر أري وهقول لكم ليه إنما هيبعد شوية هنا وقال أيضا ما يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر هنا بقى خلفناه اقول لكم وسواء كان مباحا أو محرما ونصره ابن عقيل وقاله بعض المتاخرين من اصابي احمد والشافعي انتهى وعليه العمل هنا سفر الترخيص وسفر المعصيه لانه الترخيص من اجل تيسير الطاعه علم الله أنها لو كانت على حالها لكانت شاقة بعض الشيء على أهل السفر وهذا قد يدعو إلى تركها أو إهمالها أو تأخيرها أو يعني الإسراع وعدم الإتقان فيه فالتخفيف هنا فيه مصلحة شرعية فيه زيادة تعبد التخفيف فيه زيادة تعبد في المعنى وإن كان قلل الركعات إنما خلاها يبقى أسهل عليه صليها ما يسيبها فالعاصي ده زيادة التعبد ليه في إيه لو قلت له صلي الصلاة كاملة يبقى صعبت عليه تصعيبين مش تصعيب واحد عنده صعوبة من إنه عاصي والسفر للمعصية وعنده صعوبة من إنه إيه من أن الصلاة بتبقى صعبة في السفر وذلك ربنا نخففها على, على أهل الطاع نخففها على أهل الطاع بأهل المعصية أولى بالتخفيف لأننا ندعوهم إلى العباد فيبقى ده أدعى إلى أن يلتزموا بها والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيبقى الترخص في الصلاة بالنسبة لأهل المعصية يعني اللي بيسفروا سفر المعصية والله أعلم ما زال فيه زيادة التعبد في المعنى نجبال قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر نقول إذا كان السفر قصيرا جدا قلت مشقته ولم يؤثر في الاحتياج إلى التخفيف فإذن تقليل الصلاة تقليل للتعب لأن ما فيش المشاقة المستوجبة للتخفيف فيبقى احنا خففنا من غير لازمة ما هوش محتاج الانسان للتخفيف طبعا بقدر يعني كل واحد محتاج والسفر القصير اشبه بالمتحرك داخل بلده يعني لو واحد مثلا ساكن في جدة او جدة جدة ستين كيلو طولا من جنوب للشماء لو راح تلع فيها ونزل مرة بيوزع حاجة مثلا منذوب مبيعات ولا بيوصل حاجات ولا كده يبقى ميشي كم كيلو مئة كيلو ولا يجوز له القصر فده اشبه يعني في مشقته بمشقة السائر في بلده الكبير فيبقى هنا التخفيف قد يكون لا محل له قد يكون والأحوط تركه أما السفر إن طال فالمشقة فيه بتزيد والبعد عن الديار يؤدي إلى قلة الزاد وقلة المألع يؤدي بقى مع البعد غير اللي رايح حاجة بسيطة فيبقى هنا ده اكيد فيه المشقة فبعد التمانين كيلو ده اكيد ان شاء الله فيه ال... انما اللي اقل من كده فيه شك فيه شك والترخص للتخفيف ولا محل للتخفيف هنا لان قلنا ان السفر ده اشبه بالسائر في بلديه الكبير نعم بس في ناطق انها واحدة نعلقة بحكم على الحكمة ولا على العلم بالوقت احعمل الكلمة على الحكمة. هي نحن لا نستوثق من كون العلة مطلق الصفر أو الصفر الطويل جمهور العلماء قالوا العلة السفر الطويل العلة السفر الطويل نحن نرجح بقى بنقولين العلماء يعني ايه اللي يؤيد لان نحن نرجح اولا بنرجح بالدليل اذا كان فيه نص ولا فيه حاجة تدل على العلة او تدل على الحكمة او كده يعني على الحكمة اصلا او على العلة عشان القياس او عشان كذا او عشان كذا الحاجة التانية هنا ايه مجمع الشواهد الشواهد يعني ادلة مشابهة احوال مشابهة حكم فيها بالشرع زي ما قلنا مثلا ان لا ايمانة لما لا كزا ولا صلاة اللي يعني خدنا دي شواهد لانها مش دليل في الموضوع فنسميها شواهد وبعدين بس يا ولا انت لسه في اعدادي واقول مرة تحضر انسيبتك كلمت كتير انما اقول لو بس اللي بسيبهم بس يتكلم ويكتب وان بتقطعنا نسينا كنا قلولوا ليه بقى الوقت تلحكة شوية تلحكة بعد كده القواعد والنعاني والفهم ليه ما نقول عنه مقاصد الشريعة بعضهم يقولوا عليه روح الشريعة مقاصد الشريعة معتبرة لماذا شرع التخفيف لدفع المشقة فالمشقة متوقنة فيما بعد اليومين يعني في المسافة الطويلة زي لو يعني لو من القاهرة من القاهره لغايه اسوان مثلا في طياره في ساعه ما مش اي مشقه اه طبعا كبيره جدا <تصفيق> خالص خالص لان المساله مش معلقه بالمشقه الله لا معلقه بالمشقة التي تكون غالبا لان افرض انت نسيت مفتاح الشقه هترجع ازاي? وقال ان الطيارة دي فيها ما شقة بتدفع فلوس ويستطلطع في المطار ويفنتشو فيك ويعملو فيك وحاجة تقريف يعني وانا رايح المدينة استنادي قلت الاوتوبيس اسهل مع الطيارة ليه? الاوتوبيس هركب وخلاص وامشي يوعد له تلات اربعة ساعات خمس ساعات واوصل وانتين انما عشان اروح المطار وان الشنط وعاوزا تفتيش في اول مره تفتيش في ثاني مره مدخل الطياره مشاك مشاك يعني مستناش شنط ومش عارف في مشقه بر يعني فيها انواع من المشقات والحكم مربوط بالغالب كان في طيارات زمان الحكم مقرون بالغالب لا بالايه بالغالب من الاحوال يعني لا بالنادر انا فاهم شيخ أن الشيخ الشيخ بيستغرب يعني في السفر عموما علشان هو شايف ان السفر اطلق في الشرع ولم يفاير بأي نص ان هو يعني المسافة كلامية. فهو شايف بقى ان بس يعني شايف مسان فهي الرأي وان العرف ده يرجع فيه للسلف اكتر يعني القلون قريبة بالصحابة. مش المداخرين زي في الاسلام. عرف معنى السفر. يعني, يعني م... طبعا هنا لو على كلام شف الاسلام ان علق بالسفر المطلق. يعني لم يقيد في النصوص بقيد لم يقول مثلا السفر الطويل ولا اللي فيه مشقة ولا المجتمل على كذا فيبقى مطلق السفر يجيز ولكن هذا لا يؤيده المقاصد ما تؤيدوش زائد انه المرجع فيه الى الاعراف بقى ولكن الكلام الشيخ أسان وقحيل الحقيقة ما يردش لأن المرجع إلى العرف إيه؟ في ايه؟ تخطيط فيما يسمى سفرا لا فيما يعلق بيه الحب وما يسمى سفرا قال بهم شيخ الإسلام التعليق على ما يسمى سفرا لا عند شيخ الإسلام عندما نزل عليهم الوصوف لا عارف بس يعني, يعني اللي في مكه مثلا رايح جده كان يسمى سفر عندهم ولا لا رايح الجموم يسمى سفر عندهم ولا لا عاد وده طبعا مسافات قريبه يعني يوه. فيبقى برده بالتقدير اللي, اللي عندهم هم ولكن في ما دون المرحلتين اللي يسمى سفر عندك يبقى برده خرج من التحديد بالمرحلتين نعم عشان في العرف ان السفر ما كان مسافه يوم وليله فايف بس يعني مرحله واحده و لم يقل به لا المرحلتين هو التعليق على المرحلتين مرحلتين مش مرحله واحده يومين بالليلتين مسافه والمباح المثلى نزد فوق يبلغ 4 بُر ودن وهي 16 فرسخ برا وبحرا وهي يومان قاصدا القاصد اللي هو ايه قاصد المعتدل القصد المعتدل القصد الاعتدال والتوسط بين الغلو والايه والتقصير بين الافراط والتفريط يومين قصدي انما لو واحد شد حلو قوي ويقطع في اليومين مسافه كبير مش كده واحد بقى ماشي على مهله ويتدلع شويه وينام شويه هيتفسد ملوش حاجه ممكن يقطع في اليومين المسافة قلت له ايه لا اوي فالاعتبار باليومين ايه احمادة القاصدية طيب ايه بقى انت بقى بما ان انت راجل مدني قلنا كده المسافات الهشمية بسرعة كده ها المرحلة كان بريد بريدين والبريد البريد 4 فرسخ والفرسخ 4 ها؟ عبد الامير الهاشمي والمير الهاشمي 4000 ذراع 24 أصبع معترضة معتادلة والأصبع 6 شعيرات الشعيرات تعريفها بقى هات شعيرها على الأمحة تعرف الملي الملي الهاشمي ماشي اضرب بقى الحاجات دي في بعضيها يطلع لك 48 ميل هاشمي قدروها بقرابة 84 كيلو إلا شوية ورأيت في الرحلة الأخيرة دي من أهل السعودية من يقول ثمانين كيلا ثمانين كيلاً. كيلا كيلو متر يعني تعريب ثمانتة تسعين كيلو وبانها ثمان وخمسين كيلو أربعة يعني هي ثلاثة كيلو شوية أربعة أربعة كيلو عند التقدير يعني من ايه اكتر حاجة تقريبا يعني انما بعضهم قال المسافة دي تقريبا لا تحديدا فيعني في لو اربعة وتانين كيلو تقريبا تلاتة وتمانين ونص يبقى برضو مسافة صفر انما معرفش جابت تمانين كيلو من دي منين مش عارف حد قدرها كده ولا ايه واحد من اللي بيفتو فيه نور عبدارد 16 فرسخ لأنه 4 والبريد 4 فراسخ شو كده؟ يبقى 4 ف4 ب 16 فرسخ في 3 أميال يبقى كان ميل 16 في 3 الفرسخ 3 أميال 48 ميل نعم الميل تقريبا آه. انا قلتلك اهو 48 ميل يبقى 84 كيلو يبقى الميل الحشمي 1750 متر 4000 زراع تجيب الزراع تقسم الزراع على 24 تجيب الاصبع المعتدي للمعترضة معترضة يعني كده اصابع جنب بعضيه انما لو مش معترضة تبقى ده اصبع اهو تقول مثلا عشرون سبابة يوم ايه سبابة اثنين تلاتة اربعة رما تجمع عشرين مما تبقى كده دول تمانية معترضة ايه معتدلة تبقى ثلاثة منهم زراع ماشي تبقى تجيب الأصبع المعتدلة المعترضة وهو قال العايز تقدرها بالشعير حط الست شعيرات جنب بعض هيجي لك الأصبع عرضها ديه تقريب الشعير زي الأمحة كده البريد كم ميل بقى؟ البريد كم ميل يا طارق؟ 12, 12 ميل اتماش البريد اتماش ان البريد من الفراسخ 4 والفرسخ ف3 اميال ضاع ان البريد من الفراسخ 4 والفرسخ فثلاث 3 اميال ضعوا. والميل الفا والميل الفا قدره بالباع والباع اربعه من الذراع يبقى الميل الف باع والباع كم ذراع اربعه اربع الباع فتح اليدين كده هذا الباع ف... والذراع معروف طبعا لحد الليل مرفق فحوالي أربع أذرع الباع أربع أذرع تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحان الله العظيم في أولاك طيب بعض بعضهم قدر الميل ستة لاف زراع مش اربعة ستة لاف مش اربعة ولكن الظاهر انه اربعة الميل ده حسبوه ازاي لما تكون على الأرض المستوية وتنظر بعينك كده تشوف حفة الأرض مش الأرض ده كراوية فميل الأرض الأرض تبدأ تميل ماشي الحال لأن انت لك ارتفاع معين تيجي توقف على الكرة كده وتحط نقطة على الكرة. لو عايز تشوف النقطة دي شايفة قد ايه. تلاقيها شايفة قد ايه. ها. هندسة. النقطة على الكرة تبقى شايفة قد ايه من الكرة? ها. ولا حاجة. صف. شفت الود يستاهل جايزة. شايفة صف. لانه ما تجيب أي خط مستقيم وتمثل كرة يبقى ممثل للكرة عند النقطة مش هيشوف حاجة يشوف الهوى ما يشوفش حاجة من جدار الكرة إنما لو كان مرتفع النقطة دي عليها عمود قدر ارتفاع العمود بقدر ما ترى من الكرة مش كده فبالنسبة لارتفاع القامة اللي هي طول الإنسان تقريبا لما تاخد خط كده ممثل الكرة تشوف قد ايه? تشوف ميل تقليل. فهمتوا حاجة? اه. شاوي. ده خط الافق ها? ده جيت خط الافق ايه خط الافق ده? انت انشوف الحس الاسماء فيه مرتصف عماني يعني انا قارت ما هو ده? ده بيقول انهم ده سبعتاشر كيلو. يعني انت مسك عريض. لا. لا ميل. سبعتاشر كيلو. الانسان يشوف سبعتاشر كيلو يقفوط اللي يقفوط اللي يقفوط اللي يقفوط اللي يقفوط لا اللي يشوفه هو كان عندهم مجهزة زمانة هو يشوف قد ايه قدروها بميل يعني مثلا لو حط حاجة مثلا على الارض وفضل يمشي ويبص شايفه يمشي ويبص شايفه الل لما اختفت بقى ما بقاش شايفها حسب المسافة قال يبقى دي مي ميل دي بدأ بدايه ميل الارض بالنسبه لارتفاع القامه لو ارتفاع قمتين الميل يختلف امم الميل مختلف فيه اه يعني هو تقريبي يبقى الميل ستة الاف او اربعة الاف زراع والزراع اربعة وشرين اصبع معتادة لمعترضة وتوايا اختلفوا بقى في طول الزراع من حاجة واربعين لحاجة وستين بناء على اختلفهم من ايه اربعة تلاف لستة تلاف دي اربعة وشرين اصبع والاصبع او الاصبع كم شعيرة ستة والشعيرة ست شعرات حصان بالذون ده او البغل او البفا وصحاها غير واحدة من مقدار المسافة تقريب لا تحديد وقال في الانصاف هذا مما لا نشك فيه سن له قصر رباعية ركعتين لأنه عليه الصلاة والسلام داوام عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران اجماعا قالاه ابن المنذر طيب حد يبقى يشوف لنا الأدلة على مسافة السفر وفيها طبعا اقوال زي ما انت سمعتوا بخلاف المغرب والصبح والا قسام اجماع قال له ابن مودر اذا فارق عامره قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه وان كان للايه للقريه سور او فارق خيام قومه او ما نسبت اليه عرفا سكانوا قصور وبساتين ونحوهم لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعي إذا ارتحل يعني إذا خرج عن ما ينسب إلى بلده ماشي ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة <تصفيق> عند الوقت مثلاً ممكن الدائرة ده اعتبر لو احد مسافر وتلعى على الدائرة عشان يروح بباوراته فهو على الدائرة كده بيشدود حواليه الدائرة يعتبر من القاهرة ولا من برا القاهرة ف... يعتبر من القاهرة عرفاً يبقى يتم فيه إن خارج القاهرة يبقى قدن مش هيصلي بسي هيصلي ممكن بعد الباورات طيب خلاص انخرج انخرج بعد ما خرج من حدود القاهرة وعايز يصليه يصليه قصر مش مهم مدا عليه مش مهم ما هيصليها فيه مش ممكن يجمع بس يا شيف له ان يجمع بغير قصر وله ان يقصر بغير جامع اذا جاز له القصر والجامع يعني ولكن الافضل انه يقصر وما يجمعش الصفر يعني نعم اوذن عليه داخل البلد ولكن لم ينوي الصلاة حينئذ لأي غرب فخرج وبدأ يصلي بعد ما خرج خلاص يصلي قصر لانه انشأ الصلاة اثناء السفر مش مهم دخل وقتها انت والله اعلم لا يعني لا لا أجد من يفتي بغير ذلك ان وجدتم قولوا لي ولا من يفتي بذلك برده اكتاد مننا هو نا والسفر يعني هو مثلا ناوي يروح القناطر وخرج من القاهره ما يقصرش رايح الزمالك ها تعدى مسافه القصر طيب تعدىها ازاي الزمالك 84 كيلو كنا هنأكل عند مراد دي بقى الأمور سهلة إنما لو كان مفيش أكل ويبقى لكده ولا كده إزاي مالك كم كير؟ إزاي مالك قريبة يبقى؟ لا نعم مفيش 35 إزاي من هنا يجي ما يكملش 20 كيلو يمكن لا مش 15 هات مايو برضه ما تكملش من التحرير ل 6 اكتوبر 20 كيلو اظن طول ما هو جوه البلد وانطلت المسافه لا قصر له ولا جم هو بلده خلاص و خروجه خارج البلد ودخوله كل ده ما يجوز لهش القصر مدام في مسافة يسيرة طب بعد ازلسان انا كنت جاي مثلا من احضر وقف وقف وحشة جدا والحمد لله من الحياة المغرب ويقصر من اسلم او بلغ ويحمد ربنا بقى و... يشألنا عالنبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على اهله وسلمنا الهبة و قل <تصفيق> بسرعة عشان وقت الناس ويقصر من اسلم او بلغ يعني دا ما كانش ناوي السفر اسناء وهو بلغ دا كان لسه صغير او كان كافر هو ناوي الاسلام المهم اسلم في السفر يقصر ولا ما يقصرش يقصر يقصر يعني معناها المسألة ايه احنا مثلا نسافرين المسافة كبيرة ميت كيلو فخذنا معنا مثلا ايه واحد كافر مثلا من هنا من هنا من مصر مش من المسجد يعني القاهرة يعني نصراني بيشاور عقل والمهم معناه ما وصلنا مثلا كفر الدوار كده فاسلا اللي باقي على اسكندرياد ايه 46 كيلو مسافة ما هيش مسافة قصر طب ده يقصر ولا ما يقصر شي يقصر مش مهم اللي باقي ايه لان هو مسافر مسافة سفر طويل اول ما يحصل للإسلام يدخل عالرخص على, على طول هو حكمه كده لانو اسلم في السفر يقصر او بلغ او عيخ دي بقى منوخدها من هنا مجراش حاجة مجمين كتير ايه يا اسمك ايه <تصفيق <تصفيق <تصفيق <؟izo> اه طاطة فين فين عشان ما يزعلش لا الكلام ييجي فيه ولا حان ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت في حاجة اسمع كده أسلم أو بلغ أو طهرت نعطف المؤنس عن مذكر أو, أو من طهرت بسفر يعني المرأة إذا طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المساف لا من تاب إذن ده كان سافر و سفر معصية واحنا ايه اخترنا انه يقصر في سفر المعصية فحين ايه هو يجوز له القصر من الاول قالوا انه المعاقل اللي يعصي ما ترخص مسألة كبيرة في الاصول على كل حيات يعني واحد مسافر اسكندرية علشان يعمل حاجات وحشة ينزل البحر يتفرج عن نسوان والحاجات الابيحة هو مش مسافر عشان كده يبقى ده سفر ايه ده سفر معصي مسافر عشان يشوف المسوان الاريال وبعدين ما وصل كده في كفر الدوار برضو عشان تبس قريبة بسكندرية انا خايف اقول طنطة طنطة تسعين كيلو متين معدية برضو. لو اقولنا طنطة ما هو بنها طنطة كفر الدوار ولا اسمها ايه ده منهور. ده منهور بتاعة البحيرة عاصمة البحيرة ده منهور هي اللي قريبها من اسكندرية انما بين طنطا واسكندرية يجي 130 كيلو قولها بتاعة. فوضى منهور سمع شريط. واحد بيقول ازاي تعمل المعاصرة. فيتاب قال بقى انا كلامه. لا ده انا اروح اسكندرية اروح على المسجد على طول بتاع السلفيين. احضر الدرس. يعني هيقلب من كده للسلفيين. ازاي بعضا. مفيش مسجد هناك يعني. واجد بنيم ولا حاجة مترضينه بقى في البلال باية يعني قالها روح بقى واشوف الدين واشوف مصلحة يقصر ولا ما يقصرش قال لك ما يقصرش برضو المسافة اللي بقى يا زرايا خلوه يقصر ولا يستطر لا يرجع تاني بكلامه طول طب والله ما نتائب يعني هو التوبة دي هتجيب الخراب علي ده اللي اسلم عمشي اللي اسلم خلوه يقصر اللي اسلم يقصر إنما النتاب ما يقصرش ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من, من لم يقصد جهة معينة كالتائه ولا من سافر ليترخص اللي شك في قدر المسافة إذا كان شاكك 83 ولا 82 ولا 84 كيلو يقصر لأنها التقريب إنما هو مش عارف حاجة خالص هي 20 كيلو ولا ميت كيلو. قالوا لي انت هتسافر بالقاس بالقاس دي فين اعرفش لا يعني حال الرجل ما يركزه معاه هيقضي يشرح لي بقى المنصورة والمتاع وتمر في البلد على الكورنبل لا هو مش عارف بالقاس دي اصلا دي في الوحات ولا في اسكندرية ولا في سينة ولا هنا جنبنا ولا في المنوفية ولا. ما يعرفش يبقى هنا الاصل ايه الاتمان طفض الماشي لما عدى الاربعة وتمانين كيلو علم ايه علم ان المسافة مسافة قصر يقصر بقى انا رأيي انا وما اذكرش هنا بس كده لان خلاص كان الاصل القصر انما كان يتم وصلاته صحيحة بيتم على ان الاصل الاتمان هنا تبين له الحكم خلاص يبقى يقصر حين إذن. لو لقى المسافة معدية يعني طب واحد مش قصد حاجة زهقان من البلد اهو ماشي وخلاص من غير قصد اهو واحد تاية مش عارف ايه كده شوية ايه كده شوية واحد نزل اليمن فقابله قريبه هناك قالوله هنديك حاجة بقى هدية خد الحاجة دي حطها في بقك كده نبات كده هيخليك تمام هتبقى مبسوط جد فبيقول عدت ايه حطيته كده في شوية القات ده نبات كده يحطوه بقوهم ويقول خدت العربية وطيران ولا همين لأي حاجة وقعد شوية بقى يقول تسأل البلد فين اللي اللي انا رايح قالوله ارجع كده 400 كيلو ترجع ارجع ربع او 20 كيلو وبعدين تخش بقى يمين وما تمشيش في اي سكه وخلاص يبقى التائه ولا من سافر ليترخص هو مسافر مخصوص ليترخص أحد مش عايز يصوم يوم يسافر طيب ايه بقى اه يعني على اعتبار انها حيله يعني استنى هو طبعا مذهب ابي حنيفه واحد قوله الشافعي الشافعي والنموي يختاروا ومن سافر ليترخص ترخص ايه لسه رينا جابها هنا كمان آه. قال في المغني الحجة مع من اباح القصرة في كل سفر لم يخالف اجماعا في كل سفر داقيت انما يعني بشرط انه لا يخالف اجماعا ووضح الاشتراط في فيما سبق من قوله اما ما اجمع عليه فده خلاص واختراه شايف الاسلام ونقا له في سفر المعصي اياه سيبه اصله هو يعني القصر والله واعلم فيه زيادة التعب خليه صلي عايزينه يصلي عايزين نساهل عليه عشان يصلي سيبه يصلي مش عالصلا بس بعمل شيخة هو, هو عايز ياخد رخصة الافطار في السفر يزافر بقى عشان يفتر او يزافر عشان يقابل حكا ازا كان هيفطر وما يصليش نقول له لا لا يجوز صوم وإن كان هيفطر ويصلي وعايز يعني مع زوجته ها ده ما ينفعش إنه ما ينفعش كان مع زوجته ماشي حد تاني لا إن هو كده عمشي في يعني بالصراحة إن بيتبع حوالي كده بالصراحة حاجة صعبة أولي بالصراحة لا يعني هو أصل هي المسألة إنه بعض الأحيان بيبقى هو محتاج الى الفطر. مش لغرض فاسد يعني. لغرض صحيح. التخفيف احيانا بيبقى الغرض صحيح. اه? بتعمل ما يا طب ربنا ابحكي فطر هو مريض يعني. لا مش مريض بس يعني يشق عليه مشقة ازيد من غيره. ممكن الوقت ده ممكن مرهق شوية. ممكن هتضيع عليه مصالح. يعني في حاجات كتيرة ممكن. نعم. 870 صفحه 79 السؤال رقم 1 حائط الصعيد والمرآة جراف رقم 1 فوق رقم 1 ايوه انا غير قصدني الا الترخص ترخص ده ايه بقى ده يخالف قصدك كلمه ايه هما يترخص ولا انه 100% والمغني ميال كده موفر نعم الترخص، الترخص. لا ملوش قصد الا الترخص هو سافر ليه يترخص يعني اذا ترخص مش مستسمي الترخص من الترخص لأ يعني ليس له قصد إلا إنه مسافر عشان يترخص <تصفيق> سافرت السنة دي مكة يوم الأربع وبعدين رحت جدة في يوم عشان اودي الجوازات وارجعت ماكملتش اربعة ايه ما كانتش عشين صلاف مك وبعدين بقيت محتاج اروح جدة تاني عشان اجيب بقى الجوازات وارجع وبعدين المدة اللي هقعدها قبل مسافر المدينة هتبقى برضو فلو انا رحت جدة يوم الثلاث هقتم في المدة البقية من بين جدة والمدينة ولو سفرت يوم الأربع يبقى كل المدة قصر لما عدتش عشرين في حتة فهنا عايزة سفر للأربع بس متحير لانه كده هيبقى ايه انه قلت كده يبقى كله كل ترخص يعني النية دي يعني تقلق برضه يعني عندما عايز للأربع علشان مهم سافرت الاربع في النهاية وقصرنا كل المدة نقولها لاخر لا يعني تصلي وراء الامام بصلي بصلاةك انما لما تصلي لوحدك في الطريق طبعا او في البيت ساعة ما يوصل قبل المعاد بعد المعاد يحصل حاجة ده يا سيدي السفر دي يترخص فازم الدكتور يصرح مثلا رمضان جه الحر يقول لك انا هسافر كل 3 او 4 اطلع اسافر وعشان اقفل لي كام وارجع ثاني تمام مش شايفه ده بصراحه بصراحه صورات بيعمل رائع طبعا ما تحسش ما تحسش ازاي هجيب هجيب طبعا فيها, فيها يعني فيها حيله للهروب من الاباده اه هجم علينا رمضان بمكه نسمع نشوف ناكل الحلال هجم علي اه المفزيع خرج الى الطائف ووجد ايه عربيا جاي من الطائف ده سيب مكة ورايح الايه للطائف فلا واحد جاي من الطائف راح مكة العكس قال الينا تقصد قال الى مكة فقال اتذهب الى مكة في الحر او حاجة زي كده فقال من الحر فررت في الطائف جواها حلو جميل في الصيف إنه عالية فالأصمع بيفر من حر الدنيا والتاني بيفر من حر الدنيا طيب نبقى نحاول نفكر فيها كده ويقصر المكره كالأسير يكرهوها على القصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم الأسير أساروخ دمعهم ومش عاوز يسافر أصلا ملوش مية يعني وكالبكر الزاني المغرب ومحرم المغربة وقاطع الطريق المشرد إذا أخاف السبيل ولم يأقتل ولم يأخذ مالا لأن سفرهما ليس بمعصية وإن كان بسبب المعصية هو مش بسفر للمعصية إنما السفر ده كان ناتج عن معصية هل دول يقصر بك وعبد تبعا لزوج وسيد وإن كانوا مش قصدين السفر إنما سفر تابعا وإن أحرم في الحضر ثم أحرم بالصلة يعني مش بالحج في الحضر ثم سافر أو سفرا ثم أقام أتام لأنها عبادة نجتم على حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وكذا لو سافر ازاي او في الصلاة والحضر والسفر ازاي او شيء هل الله أكبر بعد كذا اه كبر السفينة في بلده لسه يهوه بعدين خرج نت؟ خرج زي الفريدة لازم زي لا في السفينة لا؟ ها السفينة في مثلا في ماشي او في نحوها بقى يعني لو قلنا الطيارة مثلا لو قلنا لو, في يعني لو أجزنا مثلا الصلف المحمل لو أجزنا الهودج لو أجزنا الصلف يبقى زي القطار وهو ده حكم القطار والسيارة الأوتوبيس حكم الهودج الله أعلم والطيارة مقيسة على السفينة الله أعلم والغواصة مقيسة على إيه في الحذر ثم سافر أو أحرم سفر ثم أقام كل ده أتم وكذا لو سافر وقد يصلي ماشياً ازا يدرك اه كان فارا من احد او يدرك الحج او في الحرب يعني في حاجات كتير وكذا لو سفر بعد دخول الوقت اتمها وجوبا لانها وجبت تامة. هذه المسألة اللي ايه? اللي انتم لسه سألين عليها. قاله اصحابنا خلافا. ابن حامد طبعا الجديد وذكر ابن معاقيل روايه له قصرها وفاقا وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنهم لانها مؤدات في السفر اشبه ما لو دخل وقتها فيه لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها حد مش عاجبه او حاجه الفاتوة بتعتي ذات الأدب وكذا لو سفر بعد الوقت أتمها وجوبا عندهم لأنها وجبت تامة أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله طب لو ذكر صلاة سفر في سفر لم يذكرها صلاة سفر ذكرها في سفر يقصر ولا يتم حصلنا فيها دي ورد علينا هو ذكر هنا أو تم مسافر بمقيم أتن قال ابن عباس رضي الله عنه تلك السنة بواه أحمد وطبعا فيها شيء من الخلاف وفقنا بحنيفة ومالك وحكاه أبو حامد عن عامة العلماء وكان ابن عمر إذا صلم مع الإمام صلى أربعنا روه مسلم وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المسافر إذا اتم بمقيم صلى بصلاته ولا يعرف له ما مخالف فكان إجماعا وقول ابن عباس تلك السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء اقتدى به في جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا وقال مالك إن أدرك أقل من ركعة قصر لقوله من أدرك ركعة قد أدرك الصلاة يعني يعني فمن أدرك أقل فلا يسمى مدركا ولكن إحنا وخدين أن اللي يدرك أي قدر من صلاة الإمام يعتبر إيه مدركا للجماع على هذا الأساس يبقى يصلي يتم يصلي وراء إمام متم يتم طيب مش عارف هيقصر ولا يتم إنه يصلي بصلاة إن قصر قصر وإن أتم أتم طيب بحسنين فيه ومنه لو اتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الاتمام او اتم مسافر بمن يشك فيه اي في اقامته والسفر لزماه ان يتم لعدم الجزم كونه مسافرة عند الاحرام وكذا ينقتم من يغلب على ظنه أنه مقيم أوه. طيب هنا يا سيدي وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارته كهيئة لباس يعني فله القصر هنا يعني وقال ان امامه والنوى والقصر القصر عملا بالظاهر وان قال ان اتم اتممت وان قصر قصرت لم يضر هل يؤثر ذلك فنيه وله القصر يبقى هو يقول ايه النوى إن, ان اتم اتممت قصر ايه قصرت نعم هو هو تمام مسار الامام ويتم عند دهله لانه بنيت الامام خالص لان لا. هم اشترطوا ميت القصر نعم لو لو كان مسبوق وادرك اشرفي اللي احنا قررناه دلوقتي انه يتم برضه ولكن مالك قال لو ادرك اقل من ركعة يعني دخل بعد الرفوع الاخير له ان يقصر اما ان دخل قبل الرفوع الاخير فالاود ان يتم كالباقي كما قال الباقي يعني عشان ما فيش قول ممكن المسافة بتا يقصد خالف المتين عبره فيه يظن نقول شو ناس عمي بها سامره قاعدين راح نسلم في لا اصل كان احنا صلي العصر ده في سره قاعدين نسلم ونصلي الوجبات دي في سنه ثانيه بعد بقى ايه نوقف على هنا نكمل بقى علشان المسائل محتاجة تفكير شوي وفضل حاجة بسيطة على نهاية القطعة من اما ده يعني وجود ده فنيه لا يضره لا يضره في النيه انما يلزموا ايه دي مساله ثانيه بقى ولو قصر ولا قصر يبقى لو قصر ويقصر هو ده النيل كويس مش مش حاجه كان ده انا شايف ان الواحد هنا شكك بيقول خلاص انا أوه. احنا بقى يعني اجلناها عشان نحسم في بحثها المغرب دان شوانا مسافر في طريق الرجوع فاذا نوى جمع المغرب مع العشاء فليجب عليه الصلاة قبل دخول البلد وإلا صلى المغرب قضاء يعني قبل دخول البلد مش هو ده دخل البلد يعني امتى لو دخل البلد قبل ازان العشاء. يصلي بقى الماثر خلاص. انما لو دخل بعد يعني كان دخوله هيكون بعد الازان ما يلزموش ان يصلي في الطريق ولا حال. خلاص يجمعها في بلده اه يجمع في بلده. لانه نوع الجامعة اثناء الصفر. ها? يجمع العشاء مع المغرب قبل دخول البلد اذا كان فيه مصلحة او خاف الصلاة تروح الشيخ اسامة وحيل الافتة بجواز ذات طلعنا رحلة اسماعيلية والناس تعبت طول المهار في البحر واللعب وكده فقدرنا ان احنا لو صلينا المغرب وروحنا في المعاد بتاعنا الناس هتوصل للقاهرة بعد العشر هيروحوا يناموا مش هيصلوا العشر فجمعنا العشاء مع المغرب في الإسماعيلية وصلنا هنا والوقت باقي قولين للعلماء تعيد العشاء ما تعيدش العشاء فإذا استفتنا الشيك وسوق حين يعني جائز الجامعة جائز للحاجة وإذا كان يجوز في الحضر من غير سفر لبعض, لبعض الأشياء يعني زي المطر والمرض والحاجات دي يعني فدي يعني فهو فقلنا عليه ها ها يصلي يقصر اه في السفر يقصر ما صلىها صحيحة خلاص في السفر لو العيشة بقى جات يعني دخل قبل فوات وقت العيشة ما يعيدش خلاص تخفيفا على الناس يعني في مذهب نوعيد التخفيف انه خلاص يتجزئه ما هو الضابط في معرفة بلاد الكفار من بلاد المسلمين قادي عمو بحث دار الكفر ودار الإسلام هل يجوز قضاء الأذكار المقيدة مثل أذكار الطعام والاستيقاظ وغيرها الاستيقاظ ما أنت مستيقظ مهما ينفوت الوقت تيألي أه الطعام ورد تقول إن ما قلتش البسملة في أول تقول بسم الله في أولي وأخير ما دام لو ما قلتش بعده تعالى الوقت متسع برضه يعني ما عنديش فتوى خاصه في المساله دي الحقيقه تقولي برضه كثافه زياره الانسان من الارض عندنا كيلو مالي بيقول. مالي اللي بيقول الاسرعيه افترض ان يوردت هو ميل ما فيش غير وغاش كنفر ما يشوف اللي يشوفه انتوا هاني شاغلين بالكم اي نعم تحصل منين؟ من كأول البلد يعني من آخر البلد لأول البلد من حدود اللي انت خارج منها لحدود اللي انت داخل فيها الحديث عن النبي قصر الصلاة دون سبب وقيل عنه انه أراد اللي يوحج من أمتها هل هذا صحيح؟ ده كفر ايوه ورد في الجامع في الجامع مش في القصر انما القصر من غير سبب محدش قال كده الجامع الجامع الجامع الجامع ليه المرض مش بدون سبب قال بدون سفر ولا مطر يعني بقى حاجه ثانيه غير السفر والمطر السفر والمطر ده مفروغ منه يعني السفر والمطر في الحضر إنما جامع مثلاً واحد مريض او نحو هذا في ضرورة واحد مثلاً بيعمل عملية المريض ما يقدرش يسيبه بين المغرب للعيشة يعني واحد هيموت فدخل الدكتور معاه يعني ما يقدرش يسيبه ولا ثانية واحدة بين المغرب للعيشة يجمع المغرب مع العيشة ضرورة يبقى قادي الجامع إنما القسرة التحرير دي يعني لو قلنا جائز لو قلنا جائز الخروج في التحرير وواحد مثلا بطنه هتبقى تعبانة مش هيقدر يحافظ على وضوء العيشة مثلا بتاع يعني يحتمل لو قلنا ان ده واجب بقى من جائز واجب يعني الخروج واجب عشان ممكن يتعضضوا الازم يعني مش يخلنا جوه عشان يعني فيها احتمالي لان ما يفتيش بيها ان ما فيها احتمال نعم جوه من المكفى عشان اللي مش محلكوش يعني يطلعونها معا للدوري قلقنا شوية في الأقوة نقلها دقيقة كده